Book 2 7 7 7 numrat al a'dad a'dad una numaray ana a'ud ana a'ud 2 3 1 2 3 1 2 3 Un numoroj deri në 3 Ana a'uddu hatta ath-thalatha An a'udda hatta 3 Po numoroj më واصل العد واصل العد 4, 5, 10 4, 5, 6 4, 5, 6 7, 8, 9 7, 8, 9 7 8 تسعة اون نوماراي انا اعد انا اعد تي نومران انت تعد انت تعد اي نومران هو يعد هو يعد واحد, واحد يا اي الاول 1 الاول 2 اي 2 تي 2 الثاني 2 الثالث Čelata, a thalith. Katr, i katrti. Arba, arrabiha. Arba, arrabiha. Pes, i pesti. Khamsa, al khamis. Khamsa, al i 6ti 6a al-sadis 6 الثامن 8 الثامن 9 i 9 تسعه التاسع تسعه التاسع